وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يومئذ يتفرقون يَتَفَرَّقُونَ الذين الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ الذين الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ في فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون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 وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 ولئن جئتهم بِآيَةٍ ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون